الذين يصلون صلاة التراويح في جماعة يرددون بعض أذكار يقولونها بين كل ركعتين أو أربع ركعات ويرى بعضهم أنها بدعة غير مشروعة فما رأي الدين في ذلك ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن في الفصل بين كل ركعتين من التراويح أو بين كل أربع منها مثلاً وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر في كل حال وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه إلى جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق به وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت سبعا بين كل ترويحتين الأمر الذي جعل أهل المدينة يزيدون عدد الترويح على العشرين تعويضا عن هذا الطواف وهو أسلوب تنظيمي يعرفون به عدد ما صلوه إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلين فلا مانع مطلقا وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة فالنصوص العامة تشهد له فضلا عن عدم معارضته لها ولئن سمي بدعه، فهو على نسق قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه عندما رأى تجمع المسلمين بصلاة التراويح خلف أبي بن كعب والله أعلم